كان لازم نبعد عن بعض ومصرنا كان يبقى البعض نضحك لها على. جونا عرفين عمر هو انا قصير لو طال حدسني Our lives match with each I'm